معركة تلاس تكمن أهمية معركة تلاس بين المسلمين والصينيين في أنها كانت علامة النهاية لحركة الفتوح الإسلامية الكبرى في الشرق فلم يحدث بعدها أن توغلت جيوش المسلمين في شرق فرغانة أو شمال شرق بلاد الشاشة كما لم يحدث بعدها أن دخلت الجيوش الإسلامية على طريق الحرير الشهير إلى بلاد الأيغر داخل الأراضي الصينية وارتبطت معركة التلاس بالتراث التاريخي العربي لأسباب مختلفة تماما فقد حملت قصص ذلك التراث روايات عن أن المسلمين أسروا في هذه المعركة عددا من الصناع الصينيين الذين جلبوا معهم تكنولوجيا صناعة الورق إلى العالم الإسلامي ومن المؤكد أن الورق كان معروفا في الصين قبل هذا التاريخ بيد أنه لم يظهر في العالم العربي إلا في القرن الثامن الميلادي ففي سنة سبعمائة وأربع ميلادية أسس أول مصنع للورق في بغداد ليحل تدريجيا محل جلود الرق والبردي. ولم يلبس ان صار مادة الكتابة الرئيسية وانتشر استخدامه بسبب رخص ثمنه وسهولة تصنيعه.